ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام بأي ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجأن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان أدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطغ مثله انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رخرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرار